بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود متل أصحاب الأخدود النار ذات الوفود إذ هم عليها قعود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 إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوهوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات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 فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود ترعون وتمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في له سن